إلى ما يحبه ويرضاه الذين دلوا خشية لله وتواضعا فجدوا في طاعته الحامدون لربهم على كل حال الصائمون المصلون الآمرون بما أمر الله به او امر به رسوله الناهون عما نهى الله عنه ورسوله الحافظون لأوامر الله بالاتباع ولنواهيه بالاجتناب واخبر ايها الرسول المؤمنين المتصفين بهذه الصفات بما يسرهم في الدنيا والآخر. لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بين في هذه الآية الكريمة أن أولئك المؤمنين هم الموصفون بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة طبعا نحو هذا في سورة آل عمران في سورة العمران ختمت الآية الخامسة عشرة والله بصير بالعباد لما ذكر الله تعالى جزاء الذين اتقوا ربهم فقال والله بصير بالعباد ثم قال في الآية السادسة عشرة الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وفي الآية السابعة عشرة قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغترين بالأسحاب وتأمل الكريم في هذه الصفة قال التائبون أي الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم هم الراجعون عن معصيه الله إلى طاعته تأمل أن التوبة رجوع عن المعصية إلى الطاعة وتأمل أخ الكريم أن الاستغفار فيه فوائد لأن الإنسان يترك ما لا يحبه الله تعالى فهذا ملمح مهم جدا العابدون أي الذين ذلوا لله وطاعوه محبه له واجتهدوا في عبادته وحده طبعا العباده هي غايه غايه الذل لمن له غايه الاحسان ونحن نعبد ربنا محبه وتعظيما وخوفا ورجاء الحامدون أي الذين يحملون الله في جميع أحوالهم وتأمل اخي الكريم قول الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما قدم الشكر على الإيمان لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر الله عليها ثم يؤمن بالمنعم فكان الشكر سبب للإيمان مقدم عليه ثم إن حمد الله من ذكره والذكر روح الأعمال الصالحة فإذا خل العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه وهذه خصلة عظيمة أن الإنسان يطالع النعم فيكثر من حمده لربه وشكره يستفكر الإنسان أن هذه النعمة من عند الله بقلبه ويحمل الله بلسانه ويستخدم هذه النعم في مرضى الله تعالى السائحون أي الصائمون هذا هو أغلب المفسرين والأخوة في مركز تفسير فسروه بالصائمين طبعا هذا يشمل هو يشمل الصائمين ونحن الآن بحمد الله تعالى في شهر الصيام نسأل الله أن يجعله شهرا مباركا على أمة الإسلام أجمعين يشمل المسافرين في القروات كالسفر الجهاد والحج والعمرة وطلب العلم وصلة الأرحام وأيضا يعني حتى أن عكري ما قال السائحون طلبة العلم لأنهم يسيرون في الأرض يركبون البحر ويقطعون القفر لأجل أن يطلبوا العلم ويبثوه وأيضا يشمل السائحين بقلوبهم في ذكر الله ومحبته والإناب إليه والشوق إلى لقائه وأنه يترتب عليها كل ما ذكر من الأعمال الصالحة يعني هذا المعنى يعني يشمل أيضا المتدبرين الجائلون بافكارهم في توحيد ربهم وملكوته وما خلق من العبر والعلامات الدالة على توحيده وتعظيمه إذن السائحون مشتقل من السياحة والسياحة السير في الأرض لكن هنا ليس سير الإجمام والنزهة كما يفعله كثير من الناس المراد به سير خاص محمود شرعا وهو السفر والسير الذي فيه قربة إلى الله تعالى وفيه امتثال لامر الله تعالى مثل سفر الهجره من دار الكفر الى دار الاسلام ومثل السفر للحج ومثل السفر للجهاد ومثل السفر في طلب العلم ومن هجر ظلما من هجر ظلما فانتقل من مكانه الذي الفه وولد فيه وعاش فيه وهذا السير الذي فيه افتراق هو أشد شيء. قال ابن حزم وما من دواه الدنيا يعني وما من دواه الدنيا يعد مثل الافتراق يقول ولو سالت الأرواح به فضل عن الدموع كان قليلا طبعا نكر هذا في طوق الحمام صحيفة الثامنة عشرة بعد الثلاثين. فأصعب شيء أن الإنسان يهجر من دياره ولا نوجد الملايين المهجرين ولذلك ينبقى الإنسان يحتسب الأجر عند ربهم قال الراكعون الساجدون أي المصلون الراكعون والساجدون في صلواتهم المكتوبة والمندوبة الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أي الذين يأمرون الناس بكل ما أمر الله ويأمرون الناس بكل ما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وطاعته وطاعة رسوله وينهونهم عن كل ما نهى الله ورسوله عنه مثل الشرك بالله والمعصية ولذلك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلال إلى الخير والتحذير من الشر والنصيح للخلق أعظم ما عبد الله به نصيحة الخلق أيها الاخوه أعظم ما عبد الله به ولذلك من جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل ونحن نعلم بأن الجزاء من جنس العمل وتأمل كيف أن الله قد سمى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا لأن نوره للدنيا كنور الشمس وأتم وأعظم فينبغي على الإنسان أن يبث هدي النبوة في الأفاق فهذه منزلة هي أعظم المنازل أن يقوم الإنسان مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله قال والحافظون لحدود الله أي والعامرون بأمر الله ونهيه الذين لا يضيعون شيئا من أحكام الشريعة وهؤلاء الذين يحفظون حدود الله تعالى وأوامر الله تعالى هم الصادقون مع الله والصادقون يدوم أمرهم أما الكاذبون فينقضع أمرهم ولذلك الصدق مع الله يجعل الإنسان يصبر على على حفظ حدود الله ومن ذلك ما يصيب الإنسان من الفقر يقول الإمام أحمد الصبر على الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر ثم قال تعالى وبشر المؤمنين أي وبشر يا محمد جميع المؤمنين بكل خير في الدنيا والآخرة ونحن قلنا مرارا في الدروس أن كل امر للنبي فهو أمر لأمته وهنا قال وبشر المؤمنين فوعمل البشارة ما جاء في سورة البقرة طب هنا لم يذكر لم يذكر المبشر به وفي سورة البقرة الآية الخامسة والعشرين قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات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 لأنه إذا خلل القلب من ملاحظة الجنة فترت العزائم والذلك فإن حظ القلب من نكد الحياة على قدر البعد عن القرآن الذي فيه البشارة فهذه البشائر مهمة جدا ثم قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين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 كيف أن الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الأمة أجمع والإنسان يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قراءة السيرة ينتفع الإنسان كيفية السير إلى الله تعالى إذا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لما بين الله تعالى من أول هذه السورة إلى هذا الموضع وجوب إظهار البراءه من, ال... من الكفار والمنافقين في جميع الوجوه. بين في هذه الآية أنه تجب البراءة حتى عن أموات الكفار حتى ولو كانوا في غاية القرب من الإنسان كالأب والأم مثلما أوجبت الآيات البراءة عن أحيائهم والمقصود منه بيان وجود مقاطعتهم على اقصى الغايات والمنع من مواصلتهم بسبب من الأسباب ولما كثرت في هذه السورة الكريمه البراءه من احياء المشركين جاء الأمر أيضا بالبراءه من اموات المنافقين بالنهي عن الدعاء لهم جاءت هذه الايه مشيره إلى البراءه من كل مشرك فوقع التصريح بعدها بما اشارت اليه فقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولذلك أخرج البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي اميه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب اترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وابى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله استغفرن لك ما لم أنه عنه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 وهو أعلم بالمهتدين ففي هذا الحديث العظيم حثم للعباد أن يتخيروا لأنفسهم الأصحاب الفضلاء الذين يكونون لهم عونا على طاعة الله والتضرع إلى الله يامرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، وأن يبتعدوا عن قرناء السوء لما لهم من الخطر الكبير طبعا الإنسان لما يتأمل في هذه الرواية وهذه الآيات يتأمل الإنسان رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على عمه أبي طالب لما كان منه من الدفاع والمناصرة ولهذا كان يريد الاستغفار له لولا أن الله نهى إذا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أي ما ينتغي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يسأل الله المغفرة للذين يعبدون معه غيره قال ولو كانوا اولي قربى أي حتى لو كانوا من أقاربهم وهذه أمر الولاء والبراء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 جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استاذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستاذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت إذن ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفروا للمشركين ولو كانوا ألي قربا قال من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أي من بعد ما تبين لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن المشركين هم أهل النار الخالدون فيها بموتهم على الكفر عيالا بالله تعالى ثم قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ إن إبراهيم لاواه حليم وما كان طلب إبراهيم المغفر لأبيه إلا بسبب وعده إياه ليطلبنها له رجاء يسرم فلما اتضح لإبراهيم أن أباه عدو لله لعدم نفع النصحة فيه أو لعلمه بوحي أنه يموت كافرا تبرأ وكان استغفاره له اجتهادا منه لا مخالفة لحكم أوحى الله إليه به إن إبراهيم كثير التضرع إن إبراهيم كثير التضرع إلى الله كثير الصفح والتجاوز عن قومه الظالمين طبعا المقصود هذه الآية الكريمة أن لا يتوهم إنسان أن الله سبحانه وتعالى منع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بعض ما أدن فيه لإبراهيم فقد بين الله تعالى أن هذا الحكم وهو إيجاب الانقطاع عن الكفار أحيائهم وامواتهم غير مختص بدين محمد عليه الصلاة والسلام بل المبالغة في تقرير وجوب الانقطاع كانت مشروعة أيضا في ملة إبراهيم فتكون المقاطعة ضرورية فقال تعالى وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه اي وما وقع استغفار إبراهيم عليه الصلاه والسلام لأبيه الا بسبب وعده له بأنه سيستغفر له والذي يقرا الآيات في قصة إبراهيم سيجد في هذا عدد من الآيات كما قال تعالى حاكر عن إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قال تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه أي فلما علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن أباه عدو لله تبرأ منه وترك الاستغفار له. إن إبراهيم لاواه حليم إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكثير التضر والدعاء لله خوفا وحزنا وأنه صابر على اذى الناس له وأنه ذو رحمة بهم وصفح عما يصدر منهم لأن الإنسان إذا أحسن إليك فأحسن إليك وإذا أساء إليك فنزه نفسك أن تسيء إليك ثم قال تعالى مبينا ما يتعلق بهذا الأمر قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم وما كان الله ليحكم على قوم للضلال بعد أن وفقهم للهداية حتى يبين لهم المحرمات التي يجب اجتنابها فإن ارتكبوا ما حرم عليهم بعد بيان تحريمه حكم عليهم بالضلال إن الله لكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء وقد علمكم ما لم تكونوا تعلمون إذا لما منع الله تعالى المؤمنين من الاستغفار للمشركين والمسلمون كانوا قد استغفروا للمشركين قبل نزول هذه الآية فإنه قبل نزول هذه الآية كانوا يستغفرون لآبائهم وأمهاتهم وسائر أقاربهم ممن مات على الكفر فلما نزلت هذه الآية خافوا بسبب ما صدر عنهم قبل ذلك من الاستغفار للمشركين فربنا جل جلاله طبعا المؤمنين فيما يتعلق بعدم محاسبتهم حتى يأتيهم الحكم الشرعي. فقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إدهداهم حتى يبين لهم ما يتقون أي ليس من سنة الله في خلقه ولا من حكمته وعدله أن يضل قوما بعد هدايته لهم إلى الإيمان حتى. يبين لهم ما يجب عليهم تركه فإذا بين لهم ولم يتقوا استحقوا حين ذاك اضلاله لهم فعقابه عليهم والنخوف في هذا كثير منها قول تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ثم ختمت الآية بقول الله تعالى إن الله بكل شيء عليم أي إن الله عليما بجميع الأشياء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ثم قال الله تعالى إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ان الله له ملك السماوات وملك الارض لا شريك له فيهما لا يخفى عنه فيهما خافيه يحيي من شاء احياءه ويميت من شاء اماتته وما لكم ايها الناس غير الله من ولي نتولى اموركم وما لكم من نصير يدفع عنكم السوء وينصركم على عدوكم لما أمر الله تعالى بالبراء من الكفار بين سبحانه وتعالى أن له الخلق وأن له الامر فبين أنه له ملك السماوات والأرض فإذا كان هو ناصر لكم فلا يقدر أحد على إضراركم أبدا فالإنسان إذا تولى ربه فإن الله تعالى يتولاه. فقال إن الله له ملك السماوات والأرض أي إن الله وحده له سلطان السماوات والأرض لا شريك له في خلقه ولا تدبيره ولا في تشريعه يحيي ويميت أي الله وحده يحيي من يشاء ويميت من يشاء كما قال الله تعالى له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأيضا في سورة فاضر الحمد لله فاضر السماوات والأرض جاعد الملائكة رسلا ألي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ولذلك هنا الله يزيد في الخلق بل حتى الإنسان المخلوق تستجد عنده أشياء وتتبدل الأشياء هذا الدم الذي في جسم الإنسان يبقى مئة وعشرين ثم يستبدل بدم جديد قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أي وما لكم أيها الناس من أحد غير الله ينفعكم وما لكم من أحد سواه ينصركم ويدفع عنكم ما يضركم ثم قال تعالى في هذه الصفحة ذكر أمر التائبين في أول الصفحة وفي آخر الصفحة أيضا ذكر أمر التوبة لأهمية التوبة فقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم لقد تاب الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذ أذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك ولقد تاب على المهاجرين وعلى الأنصار الذين لم يتخلفوا عنه بل اتبعوا في غزوة تبوت مع شدة الحق وقلة ذات اليد وقوة الأعداء بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم هموا بترك الغزوه لما هم فيه من الشدة العظيمة ثم وفقهم الله للثبات والخروج إلى الغسو وتاب عليهم إنه سبحانه رؤوف بهم رحيم ومن رحمته توفيقهم للتوبة وقبولها منهم وتأمل أخي الكريم كيف أن الله قد تاب على نبيه في هذا الأمر وفي هذا الاجتهاد الذي اجتهده وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد فيأتي الوحي بمتابعته. لما تقدم الكلام في أحوال المنافقين من تخلفهم عن غزوة تبوك، وأيضا جاء الاستطراد في تقسيم المنافقين إلى أعراب وإلى غيرهم. وربنا جل جلاله ذكر الذين بنوا مسجد الضرار، وذكر مبايعة المؤمنين. لله تعالى في الجهاد وأثنى عليهم وأنه ينبغي أن يبايع المشركين فمسألة البراء من المشركين من المساعد التي ينبغي على الإنسان أن يعاودها يعني نفسه في مراجعته لفعله حتى يحقق الولاء لله تعالى والرسول والبراء من الشرك وأهله فلكنه أنه ينبغي أن يباين من المشركين حتى الذين ماتوا منهم لتركي الاستغفار لهم عاد إلى ذكر ما بقي من أحوال غزوه تبوك فهذه الآيات تتمه ما تقدم من موضوع توبه المتخلفين عن غزوه ثبوت أخرت على طريقه القرآن في تفريق الآيات في الموضوع الواحد لأنه يعني حتى لا يسأم الثاني لها في الصلاة وغيرها وأيضا أقوى في تجديد الدكرة وأيضا لأجل التأثير في نفس القارئ والمستمع. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار أي لقد قبل الله تعالى التوبة والإنافة من النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ووفقهم للتوبة فتابوا فتاب الله عليهم وهنا المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أمور الدنيا وراء ظهورهم نصرة لله ونصرة للنبي والانصار هم الذين نصروا دين الله ونصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر من هاجر اليهم فربنا جل جلاله تجاوز عنهم وغفر لهم قال الذين اتبعوه في ساعه العسره أي الذين اطاعوا نبيه صلى الله عليه وسلم بالخروج معهم في غزوه تبوك في وقت العسره بسبب شده الحرب وطول السفر وقلة الراحلة والماء والطعام والنفقة قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ايتاب الله على النبي واصحابه الذين اتبعوه في غزوة تبوك من بعد ما اوشكت قلوب بعض الناس ان تميل عن الحق فيشكر يرتاب بسبب المشقة الشديدة التي نالتهم في تلك الغزوه ثم تاب عليهم أي ثم رزق الله الصحابة الذين كادت قلوبهم أن تزير الإنابة إلى ربهم والرجوع إلى الثبات على دينه وتأمل نحوها لحصل في معرفة أحد انتهم الطائفتان أن تفشل، وما هو الفشل؟, الفشل في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الإنسان أنه لا قصر في الكتاب والسنة أنه عليه أن يحذر الفشل قال تعالى إنه بهم رؤوف الرحيم أي تاب الله على الفريق الذين كادت قلوبهم أن تزيغ عن الحق لأن الله بصحابه نبيه لأن الله تعالى بأصحاب النبي وبالنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحم ومن رأفته ورحمته بهم أنه لا يريد إهلاكهم بل إنه سبحانه وتعالى وفقهم للتوبة وعافاهم من زيغ القلوب وثبتهم على دينه سبحانه وتعالى من فوائد الآيات بطلان الاحتجاج على جواز الاستغفار المشركين بفعل إبراهيم إن الذنوب والمعاصي هي سبب المصائب والخدلان وعدم التوفيق إن الله هو مالك الملك وهو ولينا ولا ولي ولا نصير لا ما من دونه بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس طبعا هذه الفوائد التي ذكرها الإخوة في المختصر في التفسير ويمكن أن يضاف عليها فوائد اخرى اولا ذكر الله تعالى صفات المؤمنين الكمل ليستبق إلى التحلي بها عباد الله وليكونوا في أعلى المقامات لينالوا أكمل الدرجات عند الله ثانيا شعب الإيمان بينها القرآن وفصلها الحديث النبوي الشريف وجمعها أهل الحديث في مؤلفات خاصة عامة ومفردة ثالثا للتوبة شروط اولا الإقلاع عن الذنب ثانيا الندم ثالثا العزم على عدم العودة رابعا إرجاع الحقوق إلى أصحابها والأمر المهم في ذلك كله في هذه الشروط الاربعه الدافع لذلك طلب رضا الله سبحانه وتعالى رابعا لا بد للتائب من عبادة واشتغال بأمر الآفرة والنفس إن لم تشغلها بطاعة الله أي شغلتك فعلى التائب أن يبدل تلك الأوقات التي مرت في المعاصي بأوقات الطاعات وأن يتدارك ما فرط به وأن يستبدل تلك من الخطوات إلى الحرام بخطوات إلى الخير يقول ابن كثير في البداية والنهاية وأن يبدل تلك الخطوات بخطوات إلى الخير ويحفظ لحظاته وخطواته ولفظاته وخطراته حتى الخواطر على الإنسان أن يدفع خواطر السوء وإذا استذكرها عليه أن لا يستدرها مستمتعا بها بل عليه أن يدفعها حتى لا يجعل الإنسان في قلبه شيئا لا يحبه الله خامسا الأوصاف التي ذكرها الله للمؤمنين الكمل بعضها يتعلق بالتعامل مع الخالق وبعضها يتعلق بالتعامل مع المخلوق وهذا فيه ملمح فذلك لأجل أن نعلم أن الدين مبني على الإخلاص بالله والإحسان لعبيده في قوله تعالى وبشر المؤمنين مع حذف المبشر به فيه مقصد وهو التعظيم كأنه قال وبشرهم بما يجل عن إحاطة الأفهام وتعبير الكلام. طبعاً هذا في سورة التوبة في هذا الجزء ومر معنا في سورة فقرة في الآية خمسة وعشرين. في الآية خمسة ذكر المبشر والمبشر والمبشر به والسبب الموصل لهذه المشاره والقرآن له مقاصد سرع أو سابعا النهي عن الاستخفار للكفار الذين يموتون على كفرهم وضلالهم ولو كانوا أولي قربا ولأن رابط الإيمان أقوى من كل رابطة ثامنا ينبغي على المؤمن أن لا تقوده عاطفته إلى مخالفة شرع الله تاسعاً الحذر من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بحجه اتباع ما كان عليه الآباء فهذا من الكبر والعناد الذي كان يتصف به مشركو قريش عاشرا العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يبنى عليه حادي عشر تحريم الدعاء للكفار بالمغفرة أحياء وأمواتا، وكذلك لا يجوز وصفهم به المغفور له أو المرحم ثاني عشر لا يجوز موالاة الكفار حيهم وميتهم فإن الله لم يجعل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز. ثالث عشر على المؤمن أن يقتدي بصفات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الرحمه وكذلك من أمر الله بالاقتداء بهم، ومنهم سيد الفنفة إبراهيم. ومن ذلك التأوُّه، قال تعالى إن إبراهيم لاواه أي شديد الرق الموجب للتأوُّه من خوف الله. ومن الشفقة على العباد فالإنسان لما يشفق على العباد يعمل من الى إلى الله وإلى الخلق وهذه من أعظم المنازل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا رابع عشر على المؤمن أن يكون حليما عند الغضب ولا يكون ذلك إلا برقة القلب فمن كان سريع الغضب عصبيا فليعلم أنه ينبغي عليه أن يروض قلبه ولا يرقق القلب مثل كلام الرب ولا يصلح القلب إلا كلام الرب خامس عشر ما من مؤمن إلا وهو بحاجة إلى التوبة والاستغفار سادس عشر غزوة تبوك سماها الله ساعة العسرة تهويا لأوقات الكرب وتصبيرا على ما يصيب المؤمن فالمصائب أمدها يسير مع أنه سماها بالعسرة إذ اجتمع عليهم عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء ومر عند الآية الثانية والتسعين بكاء الذين لم يجدوا ظهراً يركبون عليه سابع عشر طاعة الله بالمكار في الشاقة على النفس من أسباب توبة الله على العبد فعلى أن يحتسب كل شيء يصيبهم ثامن عشر هذه الصفحة الكريمة بدأت بذكر التوبة وختمت بذكر التوبة لحاجتنا إلى التوبة دواما وقد ذكر النووي في رياض الصالحين باب التوبة قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب ثم ذكر شروط التوبة وبعدها قال ويجب أن يتوب من جميع الذنوب ثم قال وقد تظاهر الدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة وساغل أدلنا ثم إننا أيها الاخوه نعلم أن أحدنا بولادته يدخل الدنيا دار الفناء فيحيا ثم يموت ويدخل بموته أول منازل الآخرة ثم يحيا حياة أبدية فعد الحصيف أن يعلق قلبه بدار الحياة الباقية التي لا فناء فيها وأن لا يعكرها بدار الحياة الفانية، ولذلك فإن الأموات محبوسون في قبورهم نادمون على ما فرطوا والأحياء في الدنيا يقتتلون على ما ندم عليه أهل القبور فلا هؤلاء إلى هؤلاء يرجعون ولا هؤلاء بهؤلاء معتبرون، كما قال ذلك الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز تاسع عشر من مقاصد التوبة تصحيح التقصير يقول عبد الله بن مبارك من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفسه تقصيرا ثم لا يبالي ولا يحزن عليه عشرون المتصفون بصفات الجمال ومنها التوبة أثر فيهم محبة الله ومحبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح إذا تمت الصفحة بحمد الله وتمت الفوائد بحمد الله وما زال في هذه الصفحه كلمات ينبغي على المؤمن أن لا يفوت فوائدها وأن يتأثر فيها تأمل في وصف إبراهيم لأوضاح أي تثير التوجع شفقا وفرقا كثير التضر والدعاء لله وكل كلام يدل على حزن يقال له التأوه حليم أي وضيء الغضب يصبر على الأذى والحلم الأنات والسكون مع القدرة والقوة وأصل حلم يدل على ترف العجرة فالإنسان ينبغي ان يكون حليما وينبغي على الإنسان أن يكون أبواها ومر في هذه الصفحة يزيغ أي تعدل وتميل عن الحق وأصل زيغ يدل على ميل الشيء عن الاستقامة ويحذر الإنسان يحذر الإنسان ان يزيغ عن الحق وأن يزيغ إلى الباطل وتأمل أن هذه الصفات الأبواه والحليم ذكرت في إبراهيم وإبراهيم عليه السلام يمر معنا في الصلاة في كل صلاة في سورة الصافات قال سلام على إبراهيم لنعلم أن من يمتثل هذه الصفات ينال السلام ومن منا لا يريد السلام وهذه سلام على إبراهيم جاءت بعد قصة ذبح الولد حتى نعلم أن الصبر على تربية الأولاد أمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى بدل الأوقات والمهج وأن يكون الأب قدوة لولده بحاله وبمقاله وايضا إبراهيم عليه السلام هو الذي سلم على هذه الأمة في قصة الإسراء والمعراج فالمؤمنون يسلمون عليه في الصلاة ويدعون له بالسلامة من كل الآفات وإبراهيم هو الذي وفى وقال تعالى وإبراهيم الذي وفى فينبغي على الإنسان أن يوفي عهوده مع الله تعالى وإبراهيم هو الذي استعمل نعم الله في مرضات مزديها ولاحظ هذا المعنى في سورة إبراهيم مع سورة النحل مع ذكر الآيتين الواردتين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإبراهيم عليه السلام هو الذي دعا لهذه الأمة دعا بأن يبعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الكتاب والحكمة ويزكيهم فالإنسان يستذكر هذه المعاني حتى يؤدي الدور الواجب الذي عليه هذا وبالله بالله التوفيق وصل وصلى الله على نبينا محمد